انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا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 ربه كان به بطيرا فلا أقسم بالشفقة والليل وما وثقة والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم